بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحفظوا العده يا ايها النبي اذا طلقتم ويطلقوهن لعدتهن وأحفر لعدة واتقوا الله ربكم, واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة لا تخرجوهن من بيوتهن 111. ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 112. وتلك حدود الله 113. ومن حدود الله فقد ظلم نفسه 114. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن اتَّقِ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ غَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ نِرَمًا مَّعْرُوفًا أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم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 قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ لَهُ الْحُسْنَى ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُؤَجِرْهُ أَجْرًا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويوظم لهم ايروا اسكنوهم من حيث سكنتم منوجدكم اسكنوهم من حيث سكنتم منوجدكم ولا تظلمن لتضيقوا عليهم 119. ولا تغاروهن لتضيقوا عليهم 110. وإن كن أولاك حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم 111. وإن كن أولاك وَنَحْنُ نَحْمِلُهُمْ فَإِن أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَإِن أَطْعَمْنَ لَكُمْ فَكُلُوا مِنْهُنَّ هَنِيئًا مَرِيئًا وَأَكْمِلُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ صَوْكُمْ لَهُ أُخْرَى وإن له أُخْرى وَإِن تَعَ صَتُم فَسَةُم قولهُ أخْرى مِنْ سَاتِه ل ففذُ سَاتٍ مِن ساعته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 وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وباء امرها وكان عاقبه أمرها خسرا لأني ها وكان عاقبته اني ها خشقا اعذب الله لهم عذاباً شديدا اعذب الله لهم عذاباً شديدا يا اولي الالباب الذين امنوا قُرْآنٌ نَّزَّلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا قُرْآنٌ نَّزَّلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمنوا انواءني صالحاتي من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ار احسن الله له رزقا ار الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم يتنزل الامر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن قد أحقق لكل شيء غيرنا